ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدل منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك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 وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَتْأَلَّونَ كَمَا ذَا قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ